بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِثْنَاهُنَّ مَا تُرَابَ ذَلِكَ رَجَاءٌ بَعِيدٌ وَذَعَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَّةَ نَتِّابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَم وما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يعظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فر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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقعة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعَيِنَاهُ ذِي الْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَأَلَقَ ضَخَالِقًا ونسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمن وعن الشمال قعود.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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع عل للخير معسد مريب الذي جعل مع الله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 وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفير من خشى الرحمن بالغيب وجا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 منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد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 ومن الليل فسبح وأدبا والسجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 تذكر بالقرآن من يخاف وعيد